الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شبوًا محمدًا رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله أكبر, الله أكبر استوى استوى الله اكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 عليهم ولا الضالين آمين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم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 فَتَمَنَّوُ النَّوْتَ فَتَمَنَّوُ النَّوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ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 Sami'a Allahu liman hamida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 والضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا رأوا تجارة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً فَمَتَصْنِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا إِن فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ Samia Allah li man